فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ وَللَّهِ لَأَنْلِبُ كُثُؤٌ إِنِّي أَنسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْ أَخْبَرٍ أَوْ جَذْرَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ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 كُلُ الْعَالَمِينَ وَأَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَمُدُّ كَأَنَّهَا حَيَّةٌ وانقب يا موسى انقب ولا تخف وسلوك يدك في جري بكا خروج بيضاء اميدا رسول يعضم الىك الجنه حكم من الله بفذانك بر انا مرضك فَذَنِكَ بُرْهَانٌ لَّنَا مِنْ رَبِّكَ إِلَٰفِ الرَّعُونَ وَمَلَئِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ உ ஃபுயக் குமீன் أَنَا فَأَرْسِلْ وَمَعِيَ رِدَأٌ أَنْ يُصَدِّقُونِ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُوا قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَ سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَ بآيَا குமல